عفوا عن العذر المسقطه الجمعه والجماعه و بترك الجمعه والجماعات المريض لانه صلى الله عليه وسلم المريض ما يروح يصلي الجمعه و هيجي عليه و مش كده معناها كده ولا معناها ايه معايا ولا مش معايا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرضى تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس متفق عليه وكذا خائف حجوث مرض يعني لو مشي دلوقتي رجلها يجيلوا فيها حاجة أو ظهر أو كده وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا ده يعني ما يتضررش إلا إذا أتاه راكبا أو محمول كده يتضرر يبقى تلزم الجمعة ولا تلزمه الجماعة لأن عشان تلزم الجماعة فهي كل وقت وده يشق عليه وعلى حامله فيعفى عن صلاة الجمعة عما الجمعة فمره واحده في الاسبوع وشأنها طبعا معلوم فيبقى ما يعذرش فيه ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول والغائط يبقى سواء تضرر بحبسه أو حصره البول يعني اشتد عليه وكذلك الريح لأن ذلك يمنعهم من إكمال الصلاة والخشوع فيها وتقدم قوله لا صلاة بحضرات الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ومن بحضرات الطعام؟ هو محتاج إليه قال في الإنصف بلا نزاع والمراد إذا قدم إليه ليأكل ومثله تائق لجماعة ولكن في الجماعة ماشي إنما في الجمعة إيه الحكاية دي هم عمموا بقى الحديث لها صلاة طبعا الكلام في الجماعة انها يدرك الصلاة واللي هيضيع منه احد اوصفها اللي مختلف في وجوبها انما هنا الجمعة هتروح الصلاة بالكلية الفريضة هتضيع ليه إلا أن يقال إن صلاة الظهر على هيئة الجمعة هذا وصف خارج عن أصل الصلاة والظاهر إنه مش كده إن الواجب في الأصل الجمعة والظهر بدل لمن فاتته الجمعة الله أعلم يعني يهتم بالجمعة أشد من اهتمامه بالجماع يبقى لو كان يمكن ان يصلي على هذا الحال يعني ما يبقاش يعني بقى قاعد يتلوه يصلي وقعدين يبقى يدخل الحمان انه بقى له يقعد يتلوه شوية وتمطط شوية ويعمل شوية ممكن يغرق المسجد ولا بتاعي يبقى لا دي طبعا ما فهاش مش محتاجة يعني كلام اه ويأكل حتى يشبع لخبر اناس في الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشاءكم ولخبر ابن عمر إذا وضع عشاء أحدكم وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وفي لفظ حتى يقضي حاجته منه وهو محمول على العموم نظرا إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع فذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها وتقدم حديث لا صلاه بحضره طعان يبقى هنا ذكر المغرب هل يقتضي الحصر ليه ما يقتضيش الحصر ها ليه, ليه ما يمكن في خصوصيه نفس العلة يبقى قياس يبقى اللفظ خاص بالمغرب وقسم عليه بقيت الصلوات ما له حديث تاني بقى انما الحديث ده نفسه طيب يا سيدي وهو محمول على العموم نظرا إلى العله لا صلات بحضرتك التعمق في الصحيح انه دعى دعا ولا دعى صلى الله عليه وسلم الى الصلاه وهو يحتز من كتف فقاما صلى هذا الحديث يقابل إيه ما ذكر آنفا ولعل المراد مع عدم الحاجة جمعا بين الاخبار وهذا لا وافق عليه يعني كان بيحتز من غير حاجة يحتز تقولك حز فيها حز في نفسي ان انت انتش عارف الكلمة دي يعني ايه ت... يقطع بالسكينة يعني ايه القصة وكل اللي همك في الاحتاز اه فقام طبعا مش مش واقعي ان نقول ما كانش محتاج فقام عشان مش محتاج يجوز الاكل بدون حاجة يعني مباح ده? ولا مكروه? النبي لبي يفعل مباح ولا مكروه? صلى الله عليه وسلم. النبي يعملش حاجة مباحة. صلى الله عليه وسلم. هكذا اقول. ومن جابها فبيني وبينه الدليل. ها? ايه طبعا يعملش حاجة كده. ها تخلي المباح مستحب هو لا يفعل شيئا لا فائدة منه والمباح لا فائدة منه فإن كان فيه فائدة فنيته منبعثة إلى الفائد والفائدة المعتبرة هي ما كان فيه زيادة التعبد أما الفائدة بقى التمتع من غير تعبد معظمش مم. طب والتقوي ده ايه مش حابه بيقول ايه مع عدم الحاجة كونوا يتقوى ده ما هواش حاجة وإيه اللي حاجة صارفة فيه حاجة اسمع حاجة صارفة إيه حاجة صارفة دي ها فيه شي حاجة اسمع حاجة صارفة بيقول ما عدم الحاجة وهنا في حاجة إنما ممكن نقول ولأن العلة تشوف النفس إلى الطعام ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة أو دعية تشوف إلى الصلاة تشوفا يشغله عن تشوفه إلى الطعام وله صبر على حاله مع الله عز وجل لخصوصيات يعني خصوصيات إذا دعوة الاختصاص أو أنه لا اختصاص وإنما من كان قلبه مقبلا على الله غير منصرف عنه ويعلم من حاله كده يترك أو يقال أن تترك مع الحاجة اليسيرة أما الحاجة الكبيرة شدة التشوف شدة الجوع هذا يشغل عن الصلاة غالبا أما الاحتياج للطعام حاجة يسيرة فهذا يترك من أجل الصلاة وهذا اختيار الشيخ إسامة عبد العظيم على ما يناسب أحوال المكلفين الآن الله أعلم إنه لا يعتاد على ترك الجماعة فيقوم يغالب نفسه ويصلي الجماعة وهو يعني منشغل شوية مش قوي لأنه قال له ياكل قابس يعني ما يقعد شيئا ما ي... يقضي نهمته وينال شبعته لا يأكل بالأكل اللي يصرفه ذهنه عن الله وبعدين يصل وخاصة انه تطلب الكمال هنا قد يأتي على الأصل بالإبطال أو بالإنقاص لان ما يأكل ويدب زي ما الاخو بيدبه ويقوم يصلي يصلي ايه بقى برضو هيصلي صلاة برضو كل شن كان فمدام صلاة عبانة بصلاة عبانة هيبقى يحافظ على الجماعة في اول الوقت اولة لانه حافظ على اول الوقت وحافظ على الجماعة وعلى المسجد وعلى الشرائع اللي هي صنع للهدى والاخوة طبعا بيتساهلوا شيئا فشيئا ومقالش اي حاجة من اللي انا قلتها دي دير الحكم انما انا بعلله يعني بستدل لي يعني وقال الحكم بس يلا يعني ياكل شويه ويقوم يصلي يلحق الجماعه استنى يا حمد هو مش يضيع عشان اصلا هيضيع الجماعه هيضيع الصلاه بس او الجماعه في اول وقتها وعشان يحصل الخشوع الخشوع اولى الصلاة ذات الخشوع والخضوع أولى من كروتتها في أول الوقت في الجماعة ده ده مفروغ منه مفيش يعني حد يعني. إنما كلام الشيخ أسامة إنه يأكل شوية ويقوم يعني بحس شدة الجوة وشدة العطش تزول كده ممكن يحسن الصلاة بالقدر المتوسط إنما لو قاعد لما يخلص أكل مع طبعا نهم المس دلوقتي هيبقى يعني هيقوم برضو يعني هي مش هتبقى الصلاة برضو يعني فيها الخشوع الكافي ولا التدبر ولا كده هيقوم ميكرويت هيا دي ايه? اللي ايه بقى? بحالة ايه اللي احنا بنستسنيها? فين انها مش شديد دي? الحديث فيه وقيمة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه حتى يفرغ منه ما قالش اللي المعنى اللي قاله الشيخ وسامي يفرغ يعني يكمل عش... عشاء للآخر ده ظاهره كده إنما الشيخ أسمى من الشيخ بيقول شي كتب بيقول لا <تصفيق> ها؟ طب إيه, في إيه دي أصرح وحده حتى يفرغ منه يقضي حاجته شبيه بيها برضه انما على كل حال في قول تاني إن يأخذ ما تسكن به نفسه ولولا طبعا الحديث الأخير ده في الصحيحين في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دعية إلى الصلاة وهو يحتز من كتفيشات فقام وصلى لولا الحديث ده مكناش عارفنا ايه من غالب الحديث التاني وكانش فيه يبقى وجه للخلاف إنما الحديث ده مع المعنى اللي أنا قلته المعتبر وطبعا المعاني دي اختيار بقى تختار اي مذهب يعني وفي ناس صالحين ولكن ضعفاء فيشتد جوعه ما يقدرش يعني. يبقى الصالة هتروح علي انما في نفس الوقت لصالحهم لما يأكل ويشبع ويقوم يصلي يصلي بتدبر وتطويل وقنوط وخشوع وكل حاجة يبقى ده ماشي الحال يعني المدار على زيادة التعب مش فرقة طيب خلاص يبقى ما يضيعش الصلاة وهو ده محمول على ان حاله غير حال اللي انت بتقول عليه او ما بلغه من السنة الاحديث الكتير دي اللي ايه اللي فيها الجزء الاولان يعني يمكن ما بلغوش الحديث الاخير ده او بلغوه ما فيهموش او هو حيالوه انه يعني مايعرفش يصلي وهو جاعي وطبعا واحد زي سيدنا من عمر مكان يجي يخش على الصلاة ووشه يصفر ويلتعش فيعني ما يأكله اين يوم يصلي يعني يعني حاجة تستاهل الانتظار انما الاخوة هيدبوها هيدبوها فيعني في يبقى يحافظ على الجماعه بقى وصان الهدى اوي مفيش يعني علشان مدعي الاختصاص لابد من دليل يعني مثلا لما واصل قال اني لست كهيئتكم اني ابيته عند ربي يطعمني ويسقيني فيعني لما يعمل حاجه ما يبينش ولا فيش اي قرينه تدل على اختصاصه بترحل على العموم ده طالع في تفصيل القول يخالف الفعل أو الفعل يخالف القول فده طبعا فيه تفصيل فيبقى الأفضل كذا وقد يكون بيطرك الأفضل ليبين الجواز جواز المفضول يعني ممكن ده أحد الاحتمالات يعني أو للتخصيص من القول ده في حاله معينه اما في الحاله الاخرى يبقى حاجه ثانيه عشان ده ما اي فائده اما تكونوا بيانو ان هذا مباحب وبعد ما واجب عليه ان هو بيين اول شرح ان هو دوره يعني احنا منذبانها مسألة مباحة وهو كان واجب على يبين هذا المباح فالطبع بنواجب ان هو احد الثواب هيبين لهم اباحة اكل الشاه بيبين اباحة اكل الشاه بيقول ايه دلوقتي سألني. مع عدم الحاجة الحاجة في, في الاكل ولا الحاجة في الايامة لا بيكلما عن الكلام عمدتا مكامش عمسأل بيعمل شيء هو بيقول مع عدم الحاجة فانه مش عارف بيبين انه يقوم ايه مش عارف يا هدى سلام, يا بقى بقى سلام. لا يفعل الوضحى مضفف عاوز ايه يعني حال الكلام ده مخصوص ده اللي هو يفعل الوضحى مضفف في هذه الحالة لا يكون مباح يبقى بالنسبة له مستحبة هو او واجب ده واجب بالنسبة له. انما يفعل ما هو مباح في حق غيره ياب لبيان اباحته ويبقى واجب عليه هو مش مباح بقى مش حاجة اسمه مباح <تصفيق> بالنسبة له مباح. مباحش مباح اه وضحته حكمه تو واجب مستحب وحكمه المحظور مش ايه ده حكمه ما المستحب مش لا ازاي ما المستحب امال مين اللي يعمل المستحب ساقه تقول كافر مباح حكم مكروه الايه مباح ومكروه مباح والمكروه ماشي ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله او فواته طبعا ضياعه موجود ويضيع والفوات انه مقدرش يحصله او ضررين فيه في ماله طيب بيقوله ان المشقة اللاحقة بذلك اعظم من بل السياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق قال المجد والافضل فعل ذلك وترك الجمعات والجماعة قال في الانصاف وهذا المذهب في ذلك كله ولو تعمد سبب ضرر المال وضياع وضياع بفتح الضاد أي فقد ماله وصار مهملا <تصفيق> إيه يعني إيه ولو تعمد سبب ضرر المال يعني إيه يعني يتعمد سبب ضرر المال هو العمل سبب ضرر المال يعني بنية الفرار من الجمعة طيب لو كان بنية لو كان بنية يأثم ولكن ماذا يجب عليه حفظ المال ويأثم ولا يترك المال يضيع يسل الجمعة وهو بين بقى تضيع المال وبين تضيع العبادة طيب كمن يخاف على ما ليه من لس نحويه أو له خبز في تنمور يخاف عليه فساد أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذن يعني في, في حال له أو يخاف فوته إن تركه ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال هو الشخص نفسه يبقى مستأجر لحفظ بستان او مال <تصفيق> يسيبه يمشي يرجع يلاقيه تسرق او تحرق او باز او كده بقى ده طبعا يحافظ على المال يعني يلزم ان يزبط نفسه علشان يحافظ على الجمعة وبجماعة انما لو فرض ان حصل يعني من غير اهمال فيترك الجمعة والجماعة ولا شيء عليه. اما لو كان مهمل فلعله يأثم. يعني ما يضيعش امول الناس ولكنه يأثم بالاهمال السابق. انت هو موضوع بتكرر كل جمعة مساعدة? هو يزبط نفسه بقى? بتكرر كل جمعة يبقى يزبط نفسه? مو? شو مفرق موضوع? واحد مستقرش في المحل قدامه. ياخد اجازة يوم الجمعة. ايه اللي فارش? فارش فارش يلم الفارس. بيصلي الجماعة. الجماعة. مش لعب فاضي. مش يوكل ها? يوكل حد. يوكل حد. يبدله. يعني كان المصنع عندنا شغال 24 ساعة. فكان الشيخ واقل. ربنا يحفظه وبيقسم العمال فريقين الفريق يصلي في المسجد اللي بيصلي بسرعة وفريق يصلي في المسجد اللي بيصلي بعد متأخر دول يبوا دول يروحوا إن جيه مرة مثلا المسجد منهم قفل ولا تهدم ولا بتاع يبوا مع بعض جماعة يعني اللي يقدر يروح المسجد يروح ويرجعوا يصلوا بالناس مثلا ويحاولوا يزبطوا أمورهم بحيث إن أمكن يعني مع عدم ضيع المال وطبعا أقل الأحوال إنه يبدلوا يعني ما يروحش عليها واحد بعينه الجماعة والجمعة كتير كده طيب يا سيدي